بوك تو سمت مئة مئة أبستاكل باردي الظروف الظروف يوريز فيلني قد حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد بيوسيا وكادريز أسد بيس برلين هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ ني برلين قد لا لم يحصل قد لا لم يحصل قد كاد لا احد احد لا احد باي يوز هنا اتعرف احدا هنا نيه است نفيونو لا لا اعرف احدا هنا لا لا أعرف احدا هنا. ڤيل ڤيرسني. لم يعد. مازال لم يعد. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ ني. Es te vairs ilgi nepalikšu. La, len abqa hena li atpol batata. La, len abqa hena kaut ko, ne ko vairs. Še'un akhar. La she'a akthar. Še'a akhar. La she'a akhar. Bayus velatiys vel kaut ko dzert. أتريد أن تشرب شيئًا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئًا آخر؟ ني، إسفارس نكو نوالوس لا، لا أريد أي شيء آخر لا، لا أريد أي شيء آخر يوقوت كو، ويل نكو شيء حصل، لم يحصل شيء حصل، لم يحصل هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ لا، اسبرني كوا ناس مؤيدس لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء vēl kāds vairs neviens Mazāla aḥad laysa min aḥad Mazāla aḥad laysa min aḥad Vai vēl kāds vēlas kafiju Hal Leisa min a H Lā, Leisa min a www.book2.de for the book and the texts.